حرف العطف بل يفيد إثبات الحكم للمعطوف وتأتي مسبوقة بنفي أو نهي فتنفي الحكم عما قبلها وتثبته عما بعدها مثال لا تتحدث بالكذب بل الصدق تفيد الجملة السابقة الابتعاد عن الكذب والتحلي بالصدق